يَقُولُ الَّذِي قَلَقَكُمُ الْجِبِلَّهَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نُذُرَكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْفِقْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي سُبُلِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمُوا عِلْمًا غَنِيًّا اسْتَ لو لزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يسعرون فيقولوا هل نحن فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَذَرَأَيْتَ إِنْ مَسَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَ